قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحانه الله وما انا من المشركين لا دغلاس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد شرعنا بما سبق بما يتعلق بباب الأمر ولم نتمه بعده ومر معنا أن المصلف رحمه الله تعالى كصاحب الأصل عرف الأمر أولا بقوله وحده استدعاء فعل واجبي بالقول ممن كان دون الطالب فعرفنا احترازات هذا التعليف قلنا الأولى أن يعرف الأمر لأنه اللفظ الدال على طلب مجرد إذا جعلناه خاصا باللوض والأحسن من ذلك أن نقول ما دل على طلب من عجل أن يشمل ماذا اللوضة والإشارة والكتابة وقرائن المفهمة أما إذا خصصناه باللوض حينئذ ثم ما جاء في الشرع ما جاء في الشرع من كونه أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع به بالكتابة ونحوها ثم بيّن أن صيغة فعل تدل على على الوجوب صيغة فعل الوجوب حقيقه قلنا المراد الصيغه هنا وما ماثلها من كل ما دل على على الامر فالامر عند الاصوليين اعم من الامر عند عند النحاه انتبه لهذا بصيغه افعل فالوجوب حقيقه الوجوب حقيقه وهذا عند جمهور العلماء من ارباب المذاهب الاربعه وهذا المراد به صيغه افعل عند عند الاطلاق عند عند الاطلاق ولذلك حكى بعضهم اجماعي على هذه المساله اول اجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم فانهم اجمعوا على وجوب طاعه الله تعالى وامتثال اوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنا بامر يامرهم افعل كذا حين اذا لم يرد عنهم التفصيل هل اردت به امر استحباب او امر ايجاب لما حملوه على وجوب الامتثال وهذا محل اجماع منهم كذلك اجماع اهل اللغه واللسان فانه معقل من اطلاق الامر الوجوب لامرين الاول ان السيد لو امر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وذمه وحسن العذر في عقوبته بالمخالفه للامر اذا امر السيد عبده بامر اسقني ما فلم يمتثل عين يد ذمه حسن اولى حسن الذم كذلك لو عاقبه لكان في ترك الامتثال عذرا فيه في المعاقبه هذا هو فعله خاصه اللازم او خاصه لازم الواجب كما مر معنا وترك العقابه اذا اذا استحق العقاب حينئذ نقول هذا معناه انه قد ترك وترك واجبا كذلك مخالفه الامر يسمى معصيه لا يعصون الله ما امرهم وقال في شان ابليس لما قال لهم اسجدوا واذا قلنا للملائكه تسجد قال اف عصيت امري فسمى الترك ما لا سمه معصيه وهذا هو شانه فيماذا في ترك الواجب حينئذ نقول صيغه تفعل تدل على على الوجوب بصيغه تفعل فالوجوب حقيقه حيث القرينه انتفت واطلق حيث القرينه انتفت واطلق وهذا بيان للصوره التي قلنا بانه قد حصل فيها نزاع ان صح فيه هو النزاع واما اذا دلت القرينه على الوجوب او محل يفاقن انه للوجوب او دلت القرينه على عدم الوجوب حينئذ اقول هذا يدل على عدم الوجوب وهذا محله محله الفاق لا مع دليل دلنا شرعا على اباحه بالفعل او ندب الفلع فبمعنى انه اذا وردت قرينه تدل على الاباحه حمل على الاباحه كقوله تعالى اذا حللتم فاصطادوا وكذلك اذا دلت القرينه على الندب حمل على على الندب وهكذا بمعنى انه اذا استعمل في غير ما وضع له يعتبر مجازا ولذلك افعل حقيقته في الوجوب مجاز فيه في الندب مجاز فيه في النذب لماذا لان اللفظ حقيقه في ماذا في الدلاله على الوجوب والاستعمال في النذب استعمال اللفظ بغير موضع له ابتداء دل ذلك على انه مجاز فيه ولذلك لا يحمل على النذب الا بقرينه الا الا بقرينه بل صرفه على الوجوب حتم بحمله على المراد منهما ثم قال ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار هاتان مسالتان من المسائل المهمه المتعلقه بصيغه افعل الامر هل يفيد الفور او لا هل يفيد التكرار ام لا هذا هاتان مسالتان الامر المطلق نقول الامر المطلق اول المراد بالفور ماذا هو ايجاد الفعل عقيب صيغه افعل افعل هل له ان يؤخر او انه يجب عليه ان يمتثل مباشره بحيث لا يفصل بينه بين صيغه وبين الفعل شيء البتة هذا المراد به الفوريه هنا بمعنى انه عقيب الامر وهو صيغه افعل ان ياتي به بالمامور به وليس له ان يؤخره ليس له ان يؤخره حينئذ ان اخره فقد ترك واجبا حينئذ صيغه افعل تدل على شيئين تدل على الوجوب ثم على الفوريه والفور واجب فاذا اخره حينئذ استحق العقابه كذلك لأنه يعتبر تاركا لي للواجه هل يدل على الفورية أم لا المصنفون قال ولم يفيد فورا ولكن هذا كما قلنا نقيد بماذا بالأمر المطلق لأن صيغة افعل قد تقترن بما يدل على الفورية وقد تقترن بما يدل على عدم الفورية وقد تطلق قد تطلق يعني عن قرينة تدل على أحد النوعين افعل الآن صل الآن حيثن الآن هذا قيد يدل على ماذا على أنه للفور وهذا محل وفاق صلي بعد غده بعد غد او صم بعد شهر اقول هذا مقيد بماذا بعدم الفوريه وهذا محل الفاق انه ليس لي للفوري ماذا بقي صلي قم اجلس هل المراد به الفوريه او لا ولذلك نعبر بانه مطلق الامر يعني لم تكن معه قرينه تدل على الفوريه ولم تكن معه كذلك قرينه تدل على عدم الفوريه الامر المطلق هل يقتضي فعل المامور به على الفور او لا يقتضي ذلك هذا الذي وقع فيه نزاع بين بين الاصوليين على قولين يعني مشهور انهما قولا ولم يفد فورا هذا الذي اختاره المذهب الاول اختاره الناظم تبعا لصاحبي الورقات المذهب الاول وهو الذي رجحه الناظم انه لا يقتضي الفورا لا يقتضي الفوره بل يجوز تاخير فعله وعليه اكثر الحنفيه واو الشافعيه ونسب للشافعي او روايه امام احمد رحمه الله تعالى عنيذ يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت يقتضي ماذا الامتثال افعل افعل الماموره به لكن هل يتقيد بوقت الجواب لا اسقِ ماءا تذهب بعد شهر التعتين بالماء تكون ممتثلا لماذا لان المطلوب بصيغه افعل مطلوب به ايجاد المامور به ايقاعه فقط من غير تخصيص بوقت ما هذا الذي ينبني على هذا المذهب حينئذ نقول المذهب الاول ما اشار اليه الناظم بقوله ولم يفد فورا المذهب الثاني عكسه انه يقتضي الفوره يعني وجوب البدء الى الفعل ومنع التاخير عن اول وقت الامكان بلا عذر وهذا دلت عليه ادله وهو قوله جل وعلا وسارعوا الى مغفره من ربكم سارعوا هذا امر والامر للوجوب حينئذ المسارعه بالامر والامتثال واجبه اذا مت ما امره فقد امر بماذا بما يدعو الى مغفره الله تعالى واذا كان كذلك وجبت المسارعه كذلك قوله السابق الخيرات وقوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات مدحهم بالمسارعه وعليه يكون ترك المسارعه يذم عليه ولا يذم الا على ترك ترك واجب لا عقوبه الا على ترك واجب ولا ذم الا على على ترك واجب ولا عقوبه الا على ترك واجب ولا ذم الا على تركي واجب وكذلك قوله ما منعك الا تسجد اذا امرتك وبخه اولى وبخه اذا كان من شان ابليس لو فهم انه عاد انه ليس على الفور لقال ماذا امرتني وبقي الوقت تلومني على اي شيء بقي لكن وبخه الله تعالى بقوله ما منعك الا تسجد اذا امرتك فدل على انه على الفور وحينئذ اذا اخر عن وقت الامكان الذي يمكن اقاع مدلت عليه صيغه افعل حينئذ يكون قد ترك واجبا كذلك هو احوط وابرى للذمه وكذلك انه مقتضى عند اهل اللسان فسيدي قال لعبد اسقني ماء وتاخر حينئذ لامه او ذمه او عاقبه كل ذلك يعتبر مستساغا وهو ما يدل عليه لسان العرب اذا الحاصل من هذين المذهبين ان الصواب في صيغه افعل انها تدل على على الفور بمعنى أنه متى ما أطلق اللفظ إفعل وجبت المبادرة إلى الامتثال ولا يجوز التأخير بحال من الأحوال إلا لعذر ما فإن أخر بلا عذر حينئذ استحق اللوم واء والعقاب لأن إفعل حينئذ تدل على وجوبين الوجوب الأول ما دل عليه لوظ إفعل من حيث المادة صلي إيجاد الصلاة ثم تدل هذه الصيغة على أن إيجاد الصلاة يكون عقيب الصيغة مباشرة فليس له حينئذ تأخيره ولم يفت فورا هذه المسألة الأولى ولا تكرار إن لم يرد ما يقتضي التكرار مطلق الأمر كذلك هنا يعني يقال فيه ما قيل في الصيغة الماضية قد يقال له افعل مرة واحدة وقد يقال له افعل كل يوم وقد يقال له ان جاءت صيغه تدل على المره حينئذ هو على المره بلا خلاف وان اقترنت به قرينه تدل على التكرار حينئذ هو للتكرار وانما المراد متى اذا اطلق عن قرينه تعين احد طرفين فان كان كذلك حينئذ فيه اقوال عديده لاهل العلم اصحها انه لا يدل على على التكرار لا يدل على على التكرار ولكن المره حينئذ تدل على ماذا المره لابد منها لانه لا يمكن ايقاع لا يمكن ايقاع الحدث الا بمره هل يمكن ان يمتثل دون مره يقيد ثقيل له صلى فقام فصلى اذا هذه المره هي من مدلول اللفظي لكن ليس دلاله لفظيه وانما دلاله التزاميه بمعنى انه يلزم من ايه من الامتثال ايقاع الصلاه مره واحده لكن بعد ذلك هل صيغه افعل تدل على انه يكرر الصلاه جوابا لا جوابا لا. لماذا لانه لانه بمجرد امتثال لانه بمجرد امتثال الصيغه اول مره حينئذ نقول قد وقع ماذا وقع الامتثال هذا يطلع زين زين اذن ولا تكرارا هذا هو المذهب الصحيح في هذه المساله وهي التي يعنون لها الاصوليون الامر المطلق هل يقتضي فعلا مامور به مره واحده او التكرار في خلاف طويل وقال كثير اصحها ما ذكره وصلنا هنا رحمه الله تعالى ولا تكرارا اي لا يقتضيه الا فعل المامور به مره واحده ثم دلالته على المره الواحده هل دلاله لفظيه او التزاميه التزاميه على الصحيح ها الالتزاميه يعني المره ليست داخله في مفهوم يفعل من حيث اللغه وانما العقل يمنع ايزاده مدلول افعل الا بمره واحده حين اذا صارت المره من ضروريات امتثال المامور به اذا لا يدل على المره ولا على التكرار من حيث هو حيث هو وانما يدل على طلب ماهيه المامور به فقط ثم ان المره الواجبه ثم ان المره الواجبه هينعيد ان تكون بدلاله الالتزام لا بدلالتي اللفظي وذلك لان الامر المطلق ورد استعماله في التكرار شرعا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه اقيموا الصلاه هذا للتكرار هذا للتكرار لكن باعتبار اللفظ هنا والا جاء جاء النص خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليله فذلك هذا نص قرينه تدل على ماذا على التكرار تدل على على التكرار هذا النص من حيث هو اقيم الصلاه لا يدل على التكرار لكن بالقرينه الاخرى كذلك اتوا الزكاه وكذلك في العرف اذا قل احسن الى الناس اقيم الصلاه يدل على التكرار باعتبار النص الاخر واتوا الزكاه يدل على التكرار باعتبار النص الاخر احسن الى الناس مره واحده وانتهى او دائما اذا العرف يقتضي هنا ان الامر هنا للتكرار لكن بقرينه ماذا بقرينه العرف وورد استعماله في المره الواحده شرعا ان الله كتب عليكم الحج فحد حج كم مره مره واحده ومما سدل به من قال بهذا القول ان الاعرابي لما سمع الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول قال افي كل عام يا رسول الله ادل على ماذا على انه لم يفهم التكرار على ان لفظ افعل حجه لا يدل على التكرار اذ لو كان يدل على التكرار لما حسن السؤال والاستفسار لما حسن منه ان يسله عربي فصيح قح من يحتج به بقوله حينئذ لما سال قال في كل عام يا رسول الله دله على ان هذا السؤال في محله اذا صيغت حجه لا يدل على على التكرار وهذا هو صح القولين الا لم يرد ما يقتضي التكرار هذا قلنا اذا جاء ما يدل على التكرار حينئذ يكون محمولا على على التكرار ومن ذلك أشهر ما يذكر إذا علق على شرط وكذلك إذا علق على وصف وإن كنتم جنبا فاتطهروا فإن كنتم جنبا فاتطهروا متى كل ما حدثت جنابه ها أمر بالطهارة أمر بيه بالطهارة الكهرة وهذا يدل على ماذا على أن الشرط هنا معتبر وأن قوله فاتطهروا يدل على التكرار بقرينة الشرطية قرينة الشرطية شرطية. وهذا كذلك محل خلاف لكن هذا هو الصواب كذلك قوله في الوصف والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم السارقة فاقطعوا للتكرار أو لا للتكرار لكن من حيث اللفظ هو نقول لا لكن لما علق على وصف حينيذ صار مفاده أنه للتعليم أنه لي للتعليم اقطعوا لماذا لوجود السارقة إذن كلما سرق سارق وجب القطع هذا التقدير وكلما وقعت الجنابة وجب وجبت الطهارة <تصفيق> وهكذا اذا هذا تم قيلنا تدل على ان الامر هنا صيغه افعل تفيد تفيد التكرار ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار والالف في مضاعين للاطلاع ثم قال الامر بالفعل المهم المنحاتم امر به وبالذي به يتم كالامر بالصلاه امر بالوضو وكل شيء للصلاه يفرض هذه هي القاعده التي عنه من له الاصوليون ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذا محل وفاق يدل عليه دليل الشرع وكذلك دليل دليل العقل لانه لو لم يجب هذا الموصل الى الواجب لادى الى اسقاط الواجب لادى الى الى اسقاط الواجب كما لو خوطب المحدث بالصلاه حينئذ نقول العصر انه لا يوجه الا للمتطهرين حينئذ لو لم نقل بانه يجب عليه ان يتطهر من اجل ان يصلي لا لزم من ذلك اسقاط الصلاه اسقاط الصلاه وهذا باطل اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب فهو واجب ثم اذا كان واجبا بالشرع كالطهارة اجتمع عليه امران دليلان الدليل الاول واجب الشرع اذا قمتم الى الصلاه اغسلوا الايام الدليل الثاني هذه القاعده وهي صحيحه معتبره صحيحه معتبره والامر بالفعل هكذا قاله والامر بالفعل امر به يعني بالفعل وبالذي به يتم يعني وبالذي يتم به حينئذ نقول ما دل الدليل على ايجاب شيء فكل وسيله تؤدي الى ايقاع هذا الشيء ولا يتم الا به فهي فهي واجبه فهي فهي واجبه وقول المهم المنحاتمه لتكمل المهم والامر بالفعل المهم المنحتم منحتم مر معنا وكان وكان على ربك حتما مقضيا حيننا الحتم قلنا بمعنى بمعنى الواجب فخصص الناظم هنا كصاحب الاصل قاعده بالواجب وهي خاصه بالواجب لا تشمل الامر والجواب له ولذلك بعضهم يعدل القاعده ما لا يتم المامور الا ما يتم المامور الا به فهو مامور به فهو مامور به لان النذب كذلك اذا قيل النذب لا يتم الا بشيء ما حينئذ نقول هذا الشيء ان كان في اصله مندوبا جاء الندب من جهتين من جهه الشرعي ومن جهه ومن جهه القاعده وان كان مباحا صار مندوبا اليه بهذه القاعده هذه القاعده حينئذ الشراء شراء السواك السواك بنفسه مندوب شراء الشراء هذا البيع والشراء ليس ليس في الاصل فيه مباح لكن اذا كان يوصل الى الى الامتثال للمندوب حينئذ نقول هذا الشرع مندوب لماذا لان المندوب لا يتم الا الا بذلك اين تاتي بي بالسواك والامر بالصلاه والامر بالفعل المهم المنحتم امر به يعني بهذا الفعل وامر بالذي تب امر به يعني بهذا الفعل المنحتم وامر بالذي يتم به تم به يعني كاملا ثم مثل بماذا مثل بما جاء الشرع به بايجابه فالامر بالصلاه امر بالوضوء يقال اقيم الصلاه اقيموا الصلاه صلاه لها لها اركان ولها واجبات ولها سنن وكذلك قبل ذلك تعلم الصلاه فالامر بالصلاه امر بتعلم كيفيه الصلاه اولى لا؟ لانه لا يتم الصلاه الا بالعلم بها فبيصلي اذا لم يتعلم اذا كل امر بعباده امر به بالعباده وبما لا تتم الا الا وبما لا تتم العباده الا به واوله العلم بها ولذلك حكى بعض من الإجماع على أنه لا يحل لمسلم أن يتلبس بعبادة إلا بعد العلم بها إلا بعد العلم بها لماذا؟ لهذه القاعدة وهي أنه لا يمكن إيقاع هذا الواجب على ما أراد الله تعالى إلا بماذا؟ إلا بالعلم بكيفية إيقاع العبادة ولذلك الناس الآن مساء للصلاة قد يحسنون شيئا منها لكن الحج يذهبون دون علم ثم يلعبون يلعبون بمعنى كلمه يلعبون ثم اذا انتهى الحج قال لم لم ابي تلك الليله وفعلته وفعلته يبحث عمن يفتيه بالدم ونحوه وما سبب ذلك سببه اقدامه على العباده دون ان يتعلم كيف يعبد رب اذا اقيم الصلاه امر بالصلاه امر بتعلم الصلاه امر بالشروط المؤديه الى اقاء الصلاه على وجه الكمال ومن ذلك الوضوء ولذلك قالت الامر بالصلاه امر بالوضوء وكل شيء للصلاه يفرض يعني مما ذا من معرفه الوقت ومن معرفه استقبال القبله ومن معرفه انواع النجاسات الى اخر ما يذكره الفقهاء في ذلك لكن يجتمع فيه دليلان ولو جاء بشيء اصله مباح يؤدي الى الى الواجب ثم صار هذا المباح واجبا لكان المثال احسن ثم قال حيثما انجيء بالمطلوب يخرج به عن عهده الوجوب وحيثما انجيء بالمطلوب يخرج من الذي يخرج المامور به اي بفعله عن عهده الوجوب بمعنى ان الذمه تبرأ بمعنى ان الذمه تبرأ هذا قد يقال بانه امر معلوم لماذا ينص عليه الناظم كغيره لان بعض اهل العلم يقول لا يحكم بالارزاء الا بدليل جديد صلى صلاة المستكملة الشروط والأركان والواجبات صحت أجزعت برئة الذمة قل نعم بمجرد فعلها أو بدليل جديد بدليل جديد أو بفعلها قولان المصنف ذكر هذه المسألة دفعا لمن قال بدليل جديد بل بمجرد الامتثال على وجه الكمال بمطابقة ما جاء به الشرع حينيذ نقول بمجرد الفعل حصل الإجزاء وبرئة الذمة ولا نحتاج الى ان نقول لابد من من دليل جديد وحيثما ان جئ بالمطلوب الذي امر به ودلت عليه صيغه افعل مستكملا للشروط بهذا القيد يخرج المامور به يعني بهذا الفعل عن عهده الوجوب فتبر به الذمه تبر به الذمه وعلي ذلك الاجزاء هو براءه الذمه الاجزاء هو براءه الذمه والاثابه الجزاء على الطاعه اثابه الجزاء على على الطاعم هل كل مجزي يثاب عليه الجواب لا قد يجزى ولا يثاب عليه كذلك ولذلك العبد الآبق اذا لا تقبل منه صراحه حتى, حتى يرجع الى سيده اذا صلاته مرزي ولكن لا يثاب عليها وقد ثاب ولا تجزي الصلاه قد يجتمعان الجزاء والاثابه الاجزاء والاثابه قد يفترقان قد يثاب ولا تجزئ الصلاة يمكن؟ نعم ممكن كيف؟ قد يدخل في الصلاة ويقرأ ويمشي خطوات إلى المسجد ويكبر ويقرأ ويسجد ويجلس في الصف الأول وينتذر الصلاة وتصلي عليه الملائكة وتدعو له ثم بعد ذلك في آخر ركعة يحدث طراراً حينئذ الصلاة هذه لا تجزئه هل يثاب؟ نعم يثاب لا شك بخطواته إلى المسجد وبقائه وانتظاره قد يبقى من العصر الى المغرب يكون ماذا حبيس المسجد ملازم مرابط حينئذ نقول هنا الاثابه وجدت على هذا القدر الذي بذله من الصلاه لكن لا تكون مرضيه لا تكون مرضيه وقد تكون مرئيه وتبرئ بها الذمه ويسقط بها الطلب لكنه لا يثاب لا يثاب عليها كما ان اتى كاهنا ولم يصدقه حينئذ لا تقبل له صلاته 40 يوما وقد يجتمعان وقد ينتفيان وحيث ما اندئ ابي المطلوب يخرج به عن عهده الوجوب ثم قال رحمه الله تعالى باب النهي عقب به الامر لانه متلازمان امر والنهي وان النهي هذا يفهم بما قرر في باب الامر لانه متقابل كل ما يقال في الامر يقال فيه في في في النهي باب النهي قال نهاه عن كذا يعني منعه النهي في اللغه هو المنع ومن سميت العقول نهى منهيا قال هنا واما تعريفه للصلاح قال تعريفه استعاء وترك قد وجب بالقول ممن كان دون دون من طال تعريفه هناك قال ماذا قال حده والحد اخص من من التعريف تعريفه استعاء قلنا السين هذه للتوكيد وليست للطلب يعني دعاءه تارك يعني طلبه ترك خرج به ماذا خرج به طلبه تاركي الفعل خرج به ماذا سمي خرج به الامر خرج به الامر لان الامر طلب ترك طلبوا فعله والنهي طلبوا تركه متقابلا تعريفه استدعاء ترك اخرج الامر ترك ما لترك التنوين هنا عوض عن المضاف اليه يعني ترك فعل والفعل يفسر هنا بما فسر هناك يعني كل ما صدر عن عن المكلف من قول او فعل او نيه او اعتقاد او ترك وكل ذلك يتعلق به بالنهي قد وجب يعني خرج النهي على سبيل الكره فيشترط هنا ما يشترط هناك بمعنى ان الامر يكون من خصائص الوجوب فالمندوب لا يكون مامورا به هناك كذلك النهي من خصائص التحريم فالمكروه اذا لا يكون منهيا عنه وصاب انه منهي عنه حقيقه وانه حكم تكليف تارك قد وجب بان لا يدوز له الفعل فخرج حينئذ الكراهه بالقول ها الذي صيغت لا تفعل كما ان لي الامر صيغه كذلك لله صيغه هنا سؤال وتركت اختصارا يذكر الصرون دائما هل عندما يعرف الامر هل الامر صيغه او لا ثم يعرفون النهي هل النهي صيغه او لا ثم يعرفون العام هل العام صيغه او لا اه هل له صيغه ام لا الامر هل له صيغه ام لا اه السؤال بدعه نعم احسنت السؤال بدعه لان مبناه على بدعه ها وما بني على باطل فهو باطل <تصفيق> كذلك لان قولهم ان الامر هل له صيغه ام لا هذا من سلم بهذا السؤال سلم بان الامر انما هو الامر النفسي الامر النفسي وافعل يدل عليه وليس هو عين الامر هذا عند الاشاعره ولذلك تجد في كتب الاصول انه ماذا يعرفون الامر اذ اصلا اذا ادتق الامر المراد به الامر النفسي ونحن ما اردنا ان نفصل فيه مما مر من اجل اختصار الوقت موجود في الموسع من اراده يرجع اليه هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لام نحو كفي هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قلظي اعتراف ها اعتراف النمل هو اقتضاء الامر اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لام نحو كفي هذا هذا الذي حد به النفسي هذا الامر هو النفسي هذا الامر هو النفسي حينئذ اذا صدر المعرف تعريف الامر او النهي بانه هو اقتضاء هذه اشعاريه وهنا عندنا اشعاريه مغلفه تركناها اختصارا وهو انه قال الاستدعاء ثم قال بالقول استدعاء بالقول لا الامر ليس هو الاستدعاء هو عين اللفظ النهي ليس هو الاقتضاء والاستدعاء بل هو عين اللفظ لانه لا فرق بين المعنى واللفظ عندنا ولذلك مر معنا في الحكم هنا في خطاب الله قلنا ذو اللفظ والمعنى اذا ليس عندنا انفصال بين ماذا بين المعنى واللفظ ما هو الامر هو افعل ما هو النهي هو صيغه لا تفعل كذلك عين يذ لا نقول الامر هو اقتضاء والذي يدل على هذا الاقتضاء هو صيغه افعل والنهي هو اقتضاء ترك والذي يدل عليه هو صيغه لا لا تفعل لماذا لان هذا تسليم بان الامر او الكلام على جهه العموم انه شيء نفسي وان هذه الالفاظ تدل عليه وهذا باطل ولذلك يسلمون بان الامر نفسي ثم يختلفون هل الامر له صيغه ام لا ثم خلاف بينهم ولكن نحن نقول إجماع السلف أن الصيغة هي الأمر لا شك أنه له صيغة افعل وهي مغايرة لصيغة لا لا تفعل يعني هذا الوزن مغاير لهذا الوزن هذا لا خلاف فيه عند أهل السنة والجماعة ولكن هل هو غير الأمر افعل هل هو غير الأمر هل لا تفعل هو غير النهي الجواب لا هو عينه هو ذاته لا فرق بينهما البت لكن لما قرروا أن القرآن هو الكلام النفسي وهذه المذكورات المذكورات <تصفيق> انما هي دليل عليه حين يدن وقعوا في في نزاع في في ذلك اذا الصواب نقول ان الامر لا نقول هل له صيغه املك هذا السؤال بدعي هذا السؤال بدعه واذا كان كذلك فهو باطل من اصله لانه مبني على مبني على تسليم ان الكلام الذي بالقران كلام الله تعالى انه نفسي وليس بلفظي هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي هذا قال صاحب المراقي وهو اشعري قال هنا تعريفه الاستعاء ترك قد وجب القول يعني بصيغه النهي وهي لا تفعل لا لا تفعل وهو القول او اللفظ الدال عليه بالوضع لفظ دال عليه بالوضع لكن لا يمنع من ذلك ان نقول صيغه النهي صيغه الامر لا اشكال فيه يعني التعبير لا اشكال فيه افعل هي صيغه النهي هذا لا لا خلاف فيه بين اهل اللغه كذلك لا تفعل وصيغه صيغه النهي لكن عند التفصيل اذا جاء بالسؤال نرد السؤال من من اصله من من كان دون الطالب من من كان دون من طلب يعني في الرتبه اخرج المساوي للمساوي فانه يسمى ماذا التماسا وكذلك واخرج الادنى الى الاعلى فانه يسمى ماذا سمى دعاء وهذا بناء على التقسيم السابع اذا المصنفون اشترط ماذا اشترط العلو كما اشترط هناك العلو والعلو قلنا اعلى مرتبه من من المطلوب منه حينئذ هذا وصف للمتكلم والاستعلاء غلظه وقهر في نفس الكلام هذا وصف في في الكلام عينه اذا الفرق بين العلو الفرق بين العلو وبين الاستعلاء ان العلو وصف للمتكلم والاستعلاء وصف لكلامه وصف لكلامه هل يشترط في الامر العلو للاستعلاء الجواب لا هل يشترط في النهي العلو والاستعلاء الجواب لا وليس عند جل الأذكياء شرطه علو فيه والسعلاء إذن هذا هو, هو المرجح إذن ممن كان دون من طلب بل نزيد فائدة وهو أن هذا التقسيم حادث لا يعرف أهل اللغة تقسيم إلى مساوي ومساوي أدنى إلى أعلى وأعلى إلى أدنى لا يعرفه وإنما يكون من أدنى كلما وجه صيغة إفعال فهي أمر فهي أمر كل من نطق بصيغه افعل سواء كان من اعلى الى ادنى او من ادنى الى الى اعلى او من مساوين الى مساوين كل من نطق منهم بصيغه افعل فهو فهو امر لسان العرب لا يعرف غير ذلك وكذلك كل من نطق كل من نطق بصيغه لا تفعل فهو نهي سواء كان من اعلى الى ادنى او العكس او من مساوي الى مساوي ومن بحث في هذا التقسيم لا يد عليه الا دليل الاجتهاد فحسب في ليس فيه ادل عن العرب لانه كلام منقول مسموع حينئذ العقل يستنبط والاستنباط قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا عقل مجاله الاجتهاد اجتهاد فحسب واللغه مبناها على النقل هذا من القواعد ذكرت صوتي في الاشباب والنظائر مبناها على النقل كل ما نقل عن العرب والعقل يستنبط ويرتب الى اخره وهذا التقسيم لا لا اصل له اذا النهي هو صدع وترك قد وجب بالقول مما كان دون من طلب اذا فيه انتقاد فيه في انتقاد اولا قوله قد وجب صواب انه ماذا لا يختص بالمحرم النهي لا يختص به بالمحرم بل المكروه كذلك منهي عنه حقيقه وكل منهما هو حكم حكم تكليفي قوله مما كان دون من طلب يعني مما كان دون الطالب كما قال فيما سبق هذا كذلك مرجوح قوله بالقول نقول هذا لا يختص بالقول قد يكون بالاشاره وقد يكون بماذا بالكتابه وقد يكون بالقراءه المفهمه اذا اللفظ الدال على ترك الفعل او اللفظ الدال على طلب ترك الفعل او ما دل انت مخير بين هذا وذاك وقولنا ما احسن يشمل اللفظ وما زيده وما زيد عليه صيغه النهي لا تفعل وهذا محل وفاق محل وفاق اذ هو عينه النهي صيغه النفي او النهي صيغه النهي لا تفعل لا تفعل هذه تدل على على امرين الاول التحريم تدل على على التحريم متى ما اطلقت صيغه لا تفعل فيفهم منها التحريم ولذلك هذا في وزان ما سبع صيغه تفعل فالوجوب تحققه ولم يذكره هنا لابد من ذكرها بصيغه افعل فالوجوب حققه بصيغه لا تفعل النهي حققه وهذا محل اتفاق بينه بين الصحابه ان صيغه افعل تدل على ماذا تدل على على التحريم وهذا الشان فيها كالشان فيما سبق ذلك المراد بمطلق الامر ومطلق النهي انه عند عدم القرينه عند عدم قرينة. اما اذا وردت قرينه تدل على عدم التحريم فمحله اتفاق او وجدت قرينه تدل على التحريم فمحله محله وفاق اذا البحث في ماذا في صيغه لا تفعل هكذا لا تفعل لا تقم لا تخرج يريد ان يقول هذه الصيغه مطلقه عن قرينه ومطلقه عن دليل يدل على صرفها اما الى التحريم تاكيدا واما الى ماذا الى كراهه التنزيه وكذلك يكون من جهه الدليل ودليل على ذلك اجماع الصحابه والتابعين يا معاص الصحابه والتابعين واطالب علمي منبغي ان يتنبه الى انه ليس كل ليس كل خلاف يذكر في كتب اهل العلم عموما يكون خلافا مستقيما ليس كل خلاف يذكر في كتب اهل العلم سواء كان في الفقه او في التفسير او في الحديث او الى اخره نقول هذا لا بد من ضبطه بماذا بما عليه الصحابه بما عليه الصحابه لان ذاك القرن قرن مزكى من النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدم قولهم بالحق هذا باطل باتفاق اهل الوصول يعني لا يمكن ان يخلو ذلك العصر من قائل بالحق فاذا قال قائل منهم بقول ما ولم يعلم لهم ولم يعلم له خلاف ادعى اهل العلم قاطب بان هذا يعتبر ماذا يعتبر اجماعا فما اختلفوا فيه بين قولين فاكثر عينيذ صار ماذا في المتبع له له الخيار في الاختيار مع اقامه الدليل ان اتفقوا على قول واحد لا يجوز حينئذ احداث قول للبت واذا اختلفوا على قولين فاكثر هل يجمع على احد القولين او لا هذه مساله فيها نزاع عند النصوليه يعني هل ثم اجماع بعد خلاف هذا فيه خلاف بين بين والصواب انه لا لا يكون اجماعا اذا وقع الخلاف اولا بين قولين فاكثر فاتفق بعض العصور لو كانوا تابعون ولو كانوا كان تابعين حينئذ نقول اذا اتفقوا على احد القولين لا يرفعوا خلاف لماذا لان الاقوال لا تموت بموت اصحابها المذاهب تبقى ولو مات اصحابها حينئذ لو اتفقوا نقول هذا اتفاق الموجودين لكن ثم قول اخر وين اتفق وين ادعوا انه اجماع فليس باجماع في الحقيقه اذا اجماع الصحابه والتابعين حيث انهم يستدلون على تحريم الشيء بصيغه لا تفعل الزنا محرم لا تقربوا الزنا هل ثم دليل اخر ليس ثم دليل اخر فاستدلوا بنفس الصيغه على ماذا على كونه يفيد يفيد التحريم وله ذلك فكانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم للصيغه فينتهون عن المنهي عنه ويعاقبون المتلبس به كذلك اجماع اهل اللغه واللسان اجماع اهل اللغه واللسان على ان صيغه لا تفعل تدل على المنع مطلقا يعني على على التحريم كذلك قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته انتهو هذه صيغه افعل فدل على وجوب الانتهاء وما نهاكم يعني قال لكم لا تفعلوا ما الواجب الذي يقابل به هذه الصيغه قال فانتهو هذه صيغه ماذا صيغه ها صيغه تفعل تدل على على الوجوب فالوجوب حقيقه حينئذ نقول وجوب الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان صيغه لا تفعل تفيد التحريم قوله ما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالامر بالانتهاء عما نهى عن عما نهى عن يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم تحريم الفعل اذا مساله فيها فيها خلاف وما يذكره الاصوليون هذا لا يلتفت اليه حيث الخلاف في هذه الصيغه وفي سيرة الماضيه اجماع الصحابه على ان صيغه افعل مطلق الامر للوجوب اجماع الصحابه والتابعين كذلك على ان مطلق النهي للتحريم حينئذ ما الخلاف الذي يذكره الاصوليون في كتبهم الاف طويل عريض نقول هذا خلاف حادث خلاف حادث لماذا لان الاجماع منعقد اولا ثم بعد ذلك حصل حصل الخلاف هذا الامر الاول الذي تدل عليه او يدل عليه صيغه لا تفعل الامر الثاني الذي يفهم من الصيغه نفسها فساد المنهي عنه فساد المنهي عنه ولذلك القاعده هنا النهي يقتضي فساد المنهي عنه هذه قاعده مهمه ينبغي ان يحررها طالب العلم بني عليها مئات المسائل وهي مما يدل عليه صيغه لا تفعل فكلما نهى الشارع عن عباده ما او عن شيء يتعلق بالعباده نقول يدل على فساد المنهي عنه اذا لم ينتثل مدلول لا تفعل وتلبس به حينئذ نقول هذا باطل سواء كان عباده او كان معامله لماذا لانه كما فهم التحريم من صيغه لا تفعل كذلك فهم فساد المنهي عنه من صيغه لا لا تفعل ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذه قاعده هنا كما ذكر ابن حجر وغيره انه هو اساس هذه قاعده وهنا تامل من عمل عملا من عمل عملا اي عمل لا يختص بعبادته ولا يختص بمعاملته لا يختص بما كان داخل العباده او خارجا عنها وانما جاءت نكره في سياق اه الشرط من عمل عملا ليس عليه امر فهو فوقع في جوه الشرط اذا نكره في سياق الشرط والقاعده هنا ان النكره والسياق الشرط عم ما وجه العموم اي عمل اي عمل ينسب للشرع يا اعمال دنيويه اي عمل ينسب للشرع من عباده او معامله حينئذ اذا لم تقم على وفق الشريعه وقد تلبس بمنهي عنه نقول هذه العباده باطله وهذه المعامله باطله اي مردود عليه فهو رد اي مردود عليه وما كان مردود على فاعله فكانه لم يوجد فإن وجد فيبقى مردودا فيما عداها اي ذات من اثاره وما يتعلق به كذلك الصحابه استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل واحتج ابن عمر رضي الله تعالى عنهم على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات على انه فاسد ما الدليل لا تنكح ما وجه الاستدلال ان لا تنكحوا نهي والنهي يقتضي فساد المنهي عنه كما انه يقتضي التحريم فان وقع وتلبس لم يمتثل حينئذ نقول هذا النكاح باطل ما دليل البطلان ها كونه تلبس بالمنهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا دون تفصيل لا لوصف ابن خالد الاخر هذا كله من اقوال المتكلمين المتاخرين والمساله كما ذكرت لكم يعني تحتاج الى ادله وبينتها في, في المطول وهذا خلاصتها انه ان صيغه لا تفعل تدل على شيئين التحريم وهذا محله اجماع وفساد المنهي عنه وهذا واقع فيه خلاف لكن ابن قدامه في الروض حكى الاجماع على على ذلك ثم قال رحمه الله تعالى وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقعه وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده يعني اذا امر شارع بالشيء فهو يستلزم ماذا يستلزم النهي عن ضده وانا اقول يستلزم بناء على عقيده اهل السنه والجماعه لان عندهم خلافا كذلك هل هو عين المنهي عنه ام انه يتضمنه ام يستلزم ثلاثه اقوال عند ارباب الاصون اصحها انه يستلزمه يعني دلاله الالتزام فليس اللفظ يدل على أن نهي عن ضده فإذا أمر الشارع بأمر قم في الصلاة وقوموا لله قانتين نقول قوموا هذا يستلزم أن نهي عن الجلوس فالجلوس منهي عنه في الصلاة ما الدليل؟ وقوموا لله قانتين إذن واضح هذا فإذا أمر الشارع بشيء ما التلبس بضده نقول هذا منهي, منهي عنه وأمرنا بالشيء المعين لله ناهي مانع من ضده من ضده الوجودي من ضده الوجودي والعكس ايضا واقع وهو ان النهي عن الشيء يستلزمه اقول يستلزم بدلاله التزام تعرفون دلالات الالتزام دلالات ثلاثه انواع مطابقه وتضمن والتزام المطابقه والتضمن على الصحيح المطابقه محل وفاق والتضمن على الصحيح ان دلالته اللفظيه يعني اللفظ يدل عليه لفظه يدل على فهو جزء من اللفظ واما دلاله جمله وانما يدل عليها العقل يفهم من من العقل كالزوجيه بالنسبه للاربعه حينئذ نقول دلاله صيغه افعل على لا تفعل بالالتزام ودلاله صيغه لا تفعل على افعل كذلك العكس يكون بالالتزام لان قررنا ان افعل ولا تفعل متغايران معنا وذاتا معنا بمعنى انه الاستدعاء والترك استدعاء فعل ها في افعل واستدعاء ترك في لا تفعل ثم افعل ولا تفعل من حيث اللفظ متغايران اذا بقي ماذا بقي من حيث المعنى والالتزام من حيث المعنى والالتزام فافعل لا يمكن ان يمتثل به المرء الا اذا ترك ضده الا اذا ترك ضده فاذا امر بالطهاره لا يمكن ان يمتثل الا بترك ضد الطهاره وهو ما هو الحدث اذا امر بالنوم لا يمكن ان يمتثل الا اذا ترك ضده للاستقاط والعكس بالعكس والعكس بالعكس والعكس ايضا واقع وهو ان صيغه لا تفعل تستلزم ماذا صيغه افعل حينئذ النهي عن الشيء امر به بضده امر به بضده هذا الذي قرره اكثر الصيني بهذا التعبير امرنا بالشيء نهي منع من ضده قد يكون له اضداد قد يكون له ضد واحد وقد لكون له ذدا을 وقد لكون له أضاد والعكس أيضا واقع حينئذ نقول العبارة الصحيحة أنه قال الأمر بالشيء نهي عن أضاده عن جميع أضاده الأمر بالشيء نهي عن جميع أضاده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضاده ها الأمر بالشيء نهي عن جميع أضاده الآن إذا أمر بالقيام في الصلاة القيام ما ضده ضد الجلوس ضد الاضطجاع ها الاستلقاء حينئذ نقول هذه ثلاثه اشياء اضداد للقيام اذا اذا امر بالقيام فهو نهي عن اي شيء عن الجميع او عن بعضها عن الجميع اذا الامر بالشيء نهي عن جميع اضداده لا يمكن ان يتحقق له القيام الا اذا ترك الجلوس وترك الاضطجاع وترك الاستلقاء وقل ما شئت مما يمكن فعله حينئذ نقول امر بالشيء نهي عن جميع اضداده لا عن بعض اضداده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضاده قال لا تقرب الزنا لا تقرب الزنا نقيض الزنا نكاح ملك اليمين نكاح الصوم العفة إلى خينه كلها معمور بها إذا قلنا النهي عن الشيء يسلزم الأمر بضده أو بجميع أضاده بأحد أضاده لأنه إذا نهي عن الزنا معناه إنكح أو صمت او السعف الى اخره فهو واحد من من جميع الاضداد ليس المراد بجميع الاضداد يصوم ويتعفف ونكمل اليمين والنكاح الى اخره قلنا انما المراد به شيء واحد اذا العباره الصحيحه فيما ذكره المصنف هنا ان نقول امر بشيء نهي عن جميع اضداده اذا لا يتاتى الاتيان بالمامور الا بالكف عنها كلها والنهي عن الشيء سواء كان محرما او مكروها امر باحد اضداده الامر بالصلاه قياما علم من ذلك أن نهي عن إقامة الصلاة عن كل الأضاد صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فالقيام له أضاد ولا يمكن أن يتحقق إلا بترك جميع هذه الأضاد لا تقرب الزنا نهي عن الزنا وعدم الزنا له أضاد من الزواج من كل يمين نكاح الأمى الصبر الصوم الاستعفاف فنهى عن الزنا فهل النهي حينئذ يتوجه إلى جميع الأضاد أم بعضها نقول إلى بعضها النهي يستلزم الامر ببعض هذه الاضداد ببعض هذه الا اما ان ينكح وايما يصم الى اخر ما, ما يمكنه ثم قال رحمه الله تعالى وصيغه الامر التي مضت ترد والقصد منها اي مباح ما وجدت كما اتى القصد منها التسويه كذلك تهديد وتكويل هي هذا تابع له الامر السابق قال هناك انها اذا لا مع دليل دلنا شرعا على اباحه بالفعل او ندبا ذكر وصفين مما تاتي قرينه فتعدل بافعل عن الوجوب الى هذين وص اما الاباحه واما واما الندب في الباب السابق هنا قال صيغه الامر التي مضت في الباب الماضي وهو باب الامر تريد يعني توجد والقصد منها من تلك الصيغه ان يباح ما وجد على تكرار لما سبق يعني تفيد الاباحه واذا حللتم فاصطاد بمعنى ان صيغه افعال اذا رايتها فتريث قد يكون ثم قرينة وقد صارفة وقد لا يكون ثم قرينة صارفة. وحينئذ ان ولد قرينة صارفة فقد تصرفه إلى الإباحة قد تصرفه إلى الندم. كما أتت والقصد منها كما أتت يعني است Reachsetが طفعا للإباحة أتت والقصد منها التسوية يعني بين أمرين اصبروا أو لا تصبروا اصبروا أو لا تصبروا, أو لا تصبروا. هل المراض إحداث الصبر لا وإنما المراض به تسوية بين الأمرين تسوية بين بين الامر يريد ان تكون هذا مجاز كن هذا كن مجاز صيغه تفعل حقيقه بوجود مجاز فيما فيما عدا كذلك تهديد يعني تاتي صيغه تفعل للتهديد فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر اذا يتلبس بالكفر امره الله تعالى بالكفر جواب لا انما المراد به ماذا التهديد اعملوا ما شئتم مراده به التهديد اذا ليس مراده به الايجاد ليس المراد به الاذاد وبعضهم استدل بهذا لفليكفر على ان الانسان مخير ها سلم مخ... انت مخير ان اردت كنيسه ان اردت مسجدا ها لا اكراه في الدين لان الله تعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ياخذون من القران ما ما يريدون وتكوين هي كما يقول قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ما هي هذه الكلمه ها نحتاج إلى مؤتمر حتى نأتي به هذه الكلمة وهي حب مريم عليه السلام الله عز وجل بيّن هذه الكلمة كذلك تهديد وتكوين هي كن فيكون يعني الإيجاد عن العدم بسرعة قوله هي هي أطلو هي هذه للسكت ثم قال رحمه الله تعالى والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساحي ذكر في هذا الفصل وجعله المصنف صاحب الورقات بعد الامر ضمن الامر لكن هو جمع بين الامر والنهي لانهما مدار التكليف ثم بعد ذلك بين من الذي يخاطب بالامر والنهي وهو احسن مما فعله صاحب الاصره حينئذ من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل من الذي يخاطب بفعل ومن الذي لا يخاطب بصيغ من الذي يخاطب بفعل ومن الذي لا يخاطب ومن الذي يخاطب بصيغه لا تفعل ومن الذي لا يخاطب لان ليس كل مسلم يخاطب بفعل وليس كل مسلم يخاطب بلا تفعل هنال لابد من معرفه طبقات المكلفين قال هنا والمؤمنون في خطاب الله خطاب الله المراد به الحكم شرع الامر والنهي والمؤمنون يعني كل مؤمن كل مؤمن وهم المكلفون منهم وهم البالغون العاقلون ومثلهم المؤمنات حكمنا ليس خاصا به بالمؤمنين كذلك النساء شقائق الرجال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا والمؤمنات داخلات ايضا ما الدليل النساء شقائق الرجال اذا كل ما خوطب به الرجل فالاصل هذا الاصل ان المراه كذلك الا لدليل فان لم يكن دليل حينئذ نقول الاصل هو المساواه الاصل هو السباء الاحكام في شانه الرجال والنساء والمؤمنون في خطاب الله يعني المؤمنون كل مؤمن هل هنا لي للعموم تبيد معنى كل والمراد بالمؤمنون هنا المكلفون منهم وهم البالغون العاقلون خطاب لقد دخلوا جميعا إلا أراد أن يستثني إلا الصبي والصبي كذلك إلا الصبي والصبي والساهي حال سهوه وذل جنون كلهم لم يدخلوا يعني الا الصبي والساهي وذو الجنون هؤلاء ثلاثه كلهم لم يدخلوا في خطاب الله هذا ما يعنون له الاصليون بماذا ببحث التكليف بحثيه التكليف التكليف له معنى لغوي ومعنى الاصلاح تكليف مصدر كلف يكلف تكليفا واما في اللغه فهو الزام ما فيه مشقه او طلب ما فيه مشقه هذا او ذاك من حيث المعنى اللغوي لا اشكال فيه واما في الشرعي فهو الخطاب بامر او نهي هكذا عبر بعض الحنابل خطاب بامر او نهي او الزام مقتضى خطاب الشرع الزام مقتضى خطاب الشرع فيشمل حينئذ الاحكام الخمسه الاربعه على جهه الحقيقه والخمسه على جهه التغليب لان الذي يعبر عنه بانه تكليف هو الايجاب والندب والتحريم والكراهه واما الاباحه وليس فيها تكليف هذا الصوام وانما ادخل الانصاريون لما مر لما مر معنا اذا الزام ما فيه كلفه او طلب ما فيه كلفه كل ذلك يعتبر تعبيرا صحيحا وله ولا, ولا اشكاله فيه ثم اعلم ان المحكوم عليه وهو المكلف بالفعل فيه شرطان الشرط الاول العقل لا يصح توجيه الخطاب اليه الا اذا تحقق فيه شرطان الاول العقل والثاني فهم الخطاب لان التكليف خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال خطاب من لا عقل عنده هذا محال كيف يخاطب تخاطب المجنون كذلك الذي لا يفهم صبيا او نحوه وكذلك المجنون مثله حينئذ يكون خطابه محال اذا لا يخاطب فكل من انتفى عنه شرطان او احد الشرطين العقل او فهم الخطاب نقول هذا غير غير مكلف ويقابل العقل ماذا فاقد العقل وهو المجنون ويقابل فهم الخطاب الصبي الذي لا لا يفهم ان كان له نوع فهم لكن الشرع حط عنه التكاليف اذا التكليف وخطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال ولان المكلف به مطلوب الحصوله من المكلف طاعه وامتثالا لانه مامور والمامور يجب ان يقصد ايقاع المامور به على سبيل الطاعه والامتثال والقصد الى الى ذلك انما يتصور بعد الفهم قصده الى ذلك انما يتصور بعد بعد الفهم اقيم الصلاه لابد ان يقصد الصلاه واذا لم يكن له عقل ولم يكن له فهم حينئذ امتنع من القصد واذا امتنع من القصد انتفت النيه واذا انتفت النيه حينئذ انتفى التكليف بمعنى انه لا يصح منه عبادته البتة اذا العقل والفهم فهم الخطاب هذان شرطان لابد من تحقق النوعين فيمن يصح توجه الخطاب اليه قال الا الصبي والساهي وذو الجنون الصبي هذا الانتفاء ماذا انتفاء فهم الخطاب وذو الجنون انتفاء انتفاء العقل لكن هل كل صبي يكون غير مكلف الصبي على مرتبتين على مرتبتين مميز وغير مميز من ولادته الى سن السابعه على الصحيح تحديد بالسن يعني تمامها هذا غير مميز وهذا محل اتفاق انه غير مخاطب مطلقا لا بالصلاه ولا بالصوم ولا بغيرها واما من تمت عنده السابعه الى البلوغ فهذا محل نزاع محل نزاع وجمهور اهل العلم على انه غير غير مكلف للنص الوارد في ذلك واذا ورد النص هنايد الاجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن عن ثلاث وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم حتى يكبر حتى يبلغ اذا ثلاث روايات تفسر ماذا انه يرتفع عنه التكليف حتى يصل الى مرحله معينه وبعد ذلك حينئذ ناتي بماذا بالخطاب بالامر والنهي قال والساهي الساهي اسم فاعل من السهو والساهو والذهول عن المعلوم اي الغفله عنه فيتنبه له بادنى تنبيه والساهو اخص من النسيان النسيان عامم عام منه لان النسيان اذا حصل حصلت معه الغفله و ودون العكس فكل نسيان سهو ولا ولا عكس ومثل الساهي عله اراد به ماذا اراد به النائم والغافل او المغمى عليه هؤلاء كلهم في حيز واحد حينئذ نقول هؤلاء غير غير مكلفين غير مكلفين وجعل النص كذلك رفع القلم عن ثلاثه ذكر منهم عن النائم حتى حتى يستيقظ حينئذ الساهي يراد به الناس ويراد به الغافل ويراد به المغمى عليه ويراد به النائم الاخر ونقول هؤلاء غير غير مكلفين والنص يدل على على ذلك وذل جنون ذا بالنصب كذلك يعني صاحب الجنون لانه ها من الاسماء السته ذا وذل جنون معطوف على قوله الا الصبي هذا سكنه ولي للوزن والا الصبيه هذا لا اصله والصبيه كذلك والساهي والساهيه وذل جنون يعني صاحب صاحب الجنون كلهم لم يدخلوا لم يدخلوا في ماذا في خطاب الله تعالى فهم غير غير مكلفين والكافرون في الخطاب دخلوا مفهوم قوله والمؤمنون في الخطاب والمؤمنون فيما سبق والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا مفهوم المخالفه ان غير المؤمنين غير داخلين هكذا ذلك لان هذا وصف ورتب عليه حكم والحكم إذا رطب على وصف دل على علية الحكم علية الحكم أو ما منه الاشتقاء كأنه قال والمؤمنون قد دخلوا في خطاب الله لا لإيمانهم لإيمانهم إذن غير المؤمنين غير داخلين هل أمر كذلك محل النزاع فصرح بما يخالف هذا المفهوم فقال والكافرون في الخطاب دخلوا إذن لماذا خصصت المؤمنين لأنه محل وفاق ولماذا خصصت الكافرين لان المفهوم هناك انهم غير الداخلين فلا بد من التنسيص لا بد من من التنسيص والكافرون في الخطاب دخله الكافرون وهو عاقل قد يكون عاقلا او لا ويكون ذا فهم اذا اجتمع فيه الشرطان وراح قلنا ماذا عاقل ها العقل وفهم الخطاب شرطان لابد من تحقق ما في المحكوم عليه بمعنى انه لا يكون مخاطبا بالامر والنهي الا اذا تحقق فيه العقل وفهم الخطاب الكافر يكون كذلك اذا جاء على الاصل لان الادله الدال على انه لابد من العقل عامه لم تفرق بين مؤمن ولا كافر والادله الدال على اعتبار فهم الخطاب كذلك عامه لم تفرق بينه مؤمنين وكافر ودل ذلك على استواء الطرفين على استواء الطرفين وانما يخصص الشرع احيانا في بعض المواضع ذكر المتقين او المؤمنين وذلك لماذا لا لكون احترازا عن الكافرين وانما لكون الذين يعملون ويتقبل ويهتدون هم من اتصفوا بهذه الصفه ولذلك قال تعالى الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ها للمتقين فقط دون غيرهم لا هدى للعالمين هو كذلك لذيرا للعالمين حينئذ نقول القران للجميع بمعنى انه يخاطب المؤمن ويخاطب الكافر لكن لما كان المؤمن هو الذي يعمل ويسلم له كانه اختص به واما الكافر لعناده وتمرده كانه لم يخاطب به والا الاصر انه مخاطب به والكافرون وهو العاقل الذي يفهم الخطاب في الخطاب دخلوا هل العهد الذكر هنا يعني الذي سبق كتاب الله دخلوا وهذا عند الامام احمد والشافعي لانه جائز عقلا وقام دليله شرعا يعني لا يمنع العقل ان يقال بني الاسلام على خمس شهادتين فلا بد من تحقق الشهادتين ثم بعد ذلك ياتي بالصلاه والصوم والحج لاخر هذا يمنع العقل من هذا ان نجعل الشروط مرتبه بعضها مقدم على اخر فانت مخاطب بهذه الخمس بني الاسلام على خمس ولا يتحقق الامتثال الكامل الا بتحقق الامتثال الاول للشهادتين العقل لا يمنع من من ذلك فقام دليله وهو جائز عقلا وقام دليله شرعا اما الدليل العقلي فانه لا يمتنع ان يقول الشارع بني الاسلام على خمس وانتم مامرون بجميعها و بتقديم الشهادتين من جملتها فتكون الشهادتان مأمورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما كالمحدث المحدث خاطب بالصلاه اولى يخاطب بالصلاه يعني يؤذن المؤذن اذا اذنا معناه دخل الوقت فخاطب بالصلاه اذا كان كذلك وهو محدث قل له قم فصلي مباشره جواب لا وانما يجب عليه ان ها ان يتطهر ثم بعد ذلك يدخل بالصلاه كونه على حدث هل يمنع من كونه مخاطبا بالصلاه الجواب لا كذلك الكافر كونه على كفره لا يمنع ان يخاطب بالصلاه والزكاه والصوم والحج فهو مخاطب بها وبما لا تصح الا الا بها ولذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمسه واذا كان كذلك فجعل الشرط الاول الذي او الركن الاول وهما الشهادتان شرطا في تحقق ما ما بعدهما واما الآيات قد ورد في القرآن آيات عام ما تدل على, على ذلك قولي تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الناس لفظ لفظ عام فيدخل فيه كل من صالح له اللوظة إذا كان كذلك فالكافر داخل والمؤمن كذلك داخل يا عبادي فاتقون عبادي وقال وقيموا الصلاة أقيموا الواء هذه للعموم آتوا الزكاة الواء هذه للعموم تبيد كل مخاطب والكافر مخاطب قطعا مخاطب به بالقران وجاؤوا لله على الناس حج البيت يا بني كل ذلك يدل على ماذا على ان هذا اللفظ عام فيشمل المؤمن والكافر كذلك جاء قوله تعالى وهو واضح بين في قوله سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ها زيدناهم عذابا قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زيدناهم عذابا هذه الايه تدل على ماذا على انهم يستحقون العذاب لكفرهم ويستحقون العذاب لكونهم وقعوا في محظور وهو ماذا صد عن عن سبيل الله اذا هم مخاطبون ب بترك المنهيات قال دخلوا في سائل الفروع للشريعه او في الذي بدونه ممنوع وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع في سائل يعني في جميع سائل بمعنى الجميع هنا جار ومجرور متعلق بقوله دخلوا والكافرون في الخطاب خطاب الله تعالى دخلوا في سائر الفروع يعني في جميع الفروع الاوامر والنواهي والمندوبات والمكروهات فكل واجب يخاطب به المؤمن فالكافر مثله وكل محرم كبيره من الكبائر او دون يخاطب به المؤمن فكذلك الكافر مثله ولا فرقه البتة في سائر الفروع للشريعه وهي التي لا تصح الا بالاسلام وفي الذي بدونه ممنوع بدونه بدونه ماذا بدون الاسلامي بدونه بدون الاسلامي وفي وفي الذي بدونه ممنوع وذلك الذي بدونه ممنوعه الاسلام والايمان اجماعا يعني شرط صحه العمل هو الاسلام شرط صحه العمل الاسلام فكل عباده انتفى عنها هذا الشرط انتفت العباده من من اصلها لان لب لب العباده هو الاخلاص والاخلاص منتف في حق الكافر عينيد لا يمكن ان يتعدى بالعباده البتة وذلك الاسلام فالفروع فالتفريع تصحيحها اي تصحيح هذه الفروع بدونه بدون الاسلام ممنوع وهذا محل وفاق انه لا تصح العباده الا بماذا الا به بالاسلام وبالامام او محله محله اتفاق اذا خلاصه ان الحق هنا الصواب ان الكافر مخاطب بماذا بالشريعه مطلقا اصولها محله اجماع وفروعها المراد به الصلاه وما دونها عين اذا هو مخاطب بهذه الصلوات والزكاه والصوم والاخري يريد السؤال ما الفائده هو اذا اسلم لا يطلب منه القضاء لا يطلب منه القضاء لماذا ها الاسلام يجب ما قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم اسلم من اسلم ولم يأمره بقضاء الصلوات الامر بالقضاء يحتاج الى امر جديد والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء لابد من من امر جديد فكل عباده مؤقته من صلاه وصوم ونحوها لا يصح بل لا يجوز قضائها الا بنص الا الا بنص فاذا دخل وقت الظهر ثم خرج وهو متعمد لتركها هذا إن قلنا انه لا يكفر صواب انه يكفر ان قلنا بانه لا يكفر وخرج وقت صلاه الظهر حينئذ لا يشرع له ان يصلي الظهر بعد خروجها الا بدليل شرعي وليس عندنا دليل البت لا يس عندنا دليل البت حينئذ لا قضى لماذا لان الامر الاول انتهى انتهى امتثاله لان الله تعالى ما امر بصلاه مطلقه وانما امر بصلاه معينه معينه من حيث الوقت ومعينه من حيث المكان ومعينه من حيث الفعل والصفه فاذا كان كذلك فالجزء فالوقت جزء منها واذا كان كذلك عينيد نقول اخراجه عن وقتها يحتاج الى دليل يدل على ان الوقت الثاني مساو للمقت الاول وليس ثم دليل واما من قاس هذا على ذاك فقد قاس شيئا على شيء دون عله جامعه لان الله تعالى انما حدد الوقت ابتداء وانتهاء لعله ما هي الله اعلم بها وكذلك من طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذا وقت صلاه الفجر ما الحكمه في تحديد هذا الوقت لماذا لا يكون قبل الفجر بساعه وبعد طلوع الشمس بساعتين الله اعلم بها اذا العله غير غير مدركه قياس ما بعد طلوع الشمس على ما قبله حينئذ نحتاج الى علة جامعة الحكم وليس ثم ثم عله واما الامر السابق اقيم الصلاه هذا امر بصلاه في وقتها واما اذا فعل الصلاه بعد خروج وقتها هذه الصلاه داخله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد لان ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء بصلاه معينه لها ابتداء و... وانتهى وقول ذلك في شان ماذا الصوم من افطر بلا بلا عذر لا يقضي لا يسرع له القضاء ولو صام 1000 يوم لا يرزقه البتة لماذا لانه يحتاج الى دليل ها يدل على على قضاه واما كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام في وقته ثم اباح الصومه لاناس معين لعذر معين اما الذي يتعمد فلم يبح الله تعالى له الفطره اذا لا يطالب بماذا بالقضاء اذا ما الفائده نقول مكلف نقول الفائده اخرويه فائده اخرويه وهو انه ها يزداد على الايه السابقه الذين كفروا وصدوا عن سبيل زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب اي عذاب عذاب الكفر فالكفر له عذاب خاص وترك الصلاه له عذاب خاص وترك الزكاه له عذاب خاص وقل ذلك في سائر الواجبات والمنهيات اين اذا كل ما ترك واجبا عذب لذلك الواجب مع التعذيب على ترك الايمان والااسلام لان الاسلام يعتبر من من الواجبات والاصول ولذلك قال تعالى والذين لا يدعون الله ا والذين لا يدعون مع الله الا اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ثلاثه اشياء الاول مقابل لاي شيء للشرك والثاني والثالث معصيتان كبيرتان ثم قال ومن يفعل ذلك ما هو التلبس بالدعاء والتلبس بالقتل بغير حق وهو والزنا من يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف المضاعف على اي شيء ها على قتل النفس وعلى ها الشرك هذا له عذابه الكافر على قتل النفس بغير حق وعلى الزنا اذا هذا نص واضح مبين ولذلك حكى بعضهم ان السلف قد اجمعوا على ان الكافر مخاطب بفروع الشريعه لان النصوص واضحه بينه فاذا كان كذلك فلا يجوز العذول عن ظاهر النص البتة وهذا كما قلت لكم في مسائل قد ثمة خلاف يذكر عند المتاخرين لا أصل لهم كثير من المسائل الخلافيه التي تذكر لا اصل لها وقد تكون حتى عند بعض بعض الكبار ومن ذلك ترك تارك, تارك الصلاه بلا بلا عذر عمدا هذا اجماع الصحابه على انه على انه كافر مرتد وعشر عن الصحابه صح عنه كما قال من حزم غيره ان من لم يصلي فهو كافر هكذا فقد عبد الله بن الشقيق اجماع الصحابه على ذلك هو كافر الخلاف الحادث الذي حصل هذا خلاف حادث نحكم بانه حادث لماذا قال مالك لماذا قال احمد ليس مكلفا بالجواب عن ذلك انا مكلف بماذا باتباع الكتاب والسنه فدل الكتاب والسنه واجماع الصحابه على ان من ترك الصلاه فهو فهو كافر لماذا قال بعض الائمه يبحث عن العله في في ذلك اعتذر لهم لكن لسنا مكلفين الا باتباع الدليل فحسب ثم قال رحم الله تعالى باب العام باب العام لما فرغ رحم الله تعالى من الامر والنهي لديني حقهما التقديم لانهما متعلقان بنفس الخطاب الشرعي شرع في الكلام على العموم والخصوص أو ما متعلقان بمدلول الخطاب باعتبار المخاطب به اللفظ يعني هذه المسائل كلها اصلا لا فرق بين الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد هذا مما ينبغي ان يتبحر فيها الطالب ما سبق هذا يؤخذ من سائر العلوم من اول ما درسنا الى قبيل الامر هذا يؤخذ من سائر الفنون يعني النحو والصرف والبلاغي الى اخره ثم المقدمات المتعلقه باصول الفقه والفقه الاخير هذا امر سهل لكن الذي ينبغي التوسع فيه هو باب الامر والنهي والعام الخاص لانه دلالات الالفاظ والبحث انما يكون في هذا النوع والنظر فيه والتعمق فيه يغنيك عن كثير من القياس يغنيك عن عن كثير من القياس لان القياس فيه تفريعات كثيره جدا وكثير منها لا اصل له كثير منها لا لا اصل له لكنه هو في اصله في جملته لا شك انه دليل شرعي لكن من تمعن وتبحر في اللغه العربيه في دلالات الالفاظ على وجه الخصوص يستغني كما قال المتيم وهو قول حق يستغني عن كثير من من الاقيسه قال ابن باب العام العام في اللغه هو الشامل العام هو الشامل ناخذ من العموم ما هو وهو الشمول قال هنا الناظم رحمه الله تعالى ولم يذكر الا مسالتين تعريف العام وذكر بعض الالفاظ الداله على على العموم ثم ختم به ان العموم من خصائص الالفاظ ولا يشمل ولا يدخل الافعال قال وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يراه من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر الفاظه في 40 وحده اي تعريفه لفظ اذا لابد ان يكون لفظا فالعام والعموم وصف للالفاظ لا وصف للمعاني هل يجوز وصف المعاني بالعموم في خلاف اتفقوا على انه يوصف به لكن هل هو حقيقه او مجاز هذا محل خلاف بين بين الاصوليين واما العاصرو فالعام وصف لللفظ نفسه ان الناس هذا اللفظ عام يا عبادي عبادي هذا اللفظ عام فالوصف لماذا للفظ وهذا الذي يعنينا الا بحثنا في ماذا في دلاله الالفاظ نحن سنقرا القران وسنقرا السنه اين يريد ان نظر في ماذا في الالفاظ وام المعاني فهذه شيء واخر لفظ يعم اي يتناول اي يتناول هنا المراد يعم ليس المراد به العام صلاحا الا لزم الدور وعلمنا معرفه المعلوم يقول الذي من شانها ان يعلى لالا يلزم منه ماذا تحصيل الحاصل ما هو العام قال العام لفظ يعم يعم مما قال من العام ما هو العام هو اللفظ الذي يعم اذا نحتاج الى ماذا الا الدوري وهذا ليس مراد وانما المراد بالعموم هنا يعم لغه والعام المعرف صلاحا فرق بين المعنى الاصلاحي والمعنى اللغوي اذا يعم يعني يتناول دفعه واحده اكثر من واحد اكثر الالف بالاطلاق من واحد خرج به نحو زيد زيد يدل على واحد اذا ليس بعام لان العام والخاص هنا متقابلان كما نقول افعل لا تفعل متقابلان العام يقابله الخاص كل ما خرج عن العام فهو دخل في في الخاص وكل ما خرج عن الخاص دخل في في العام اذا هما متقابلان فكل ما نحتاج الى اخراجه هنا حينئذ يكون داخلا في حد الخاص زيت هذا خاص او عام هذا خاص لانه يدل على على واحد على شخص على على شخص يعم يتناول دفعه واحده اكثر من واحد اذا ما تناول واحدا حينئذ نقول ما دل على واحد ليس ما تناول واحد ما دل على واحد حينئذ نكون خاصا وليس بعام وهذا المراد به ماذا أنه يأتي اللفظ يفهم من ظاهره أنه واحد وقلت لا يتناول الواحد هذا خطأ في التعبير لأن العام قد يخصص منه إلى أن يبقى واحد أو إلى أن يبقى اثنان أو إلى أن يبقى ثلاثة أقل جمع محل خلافه لكن كون يدل بذاته بلفظه كزيد على واحد حينئذ نقول نقل هذا خاصه ليس بي بعام من واحد كذلك خرج به النكره بالاثبات ان لا تعم <تصفيق> لان تدل على شيء واحد بخلاف النكره في سياق في سياق العموم والنكره في سياق الاثبات الاصل فيها انها لا تعم قد, تعم قد قد تعم وذلك اذا اريد بها الامتناع اذا اريد بها الامتناع من غير ما حصر يعني من غير دلاله على حصر اراد به ماذا اخراج ما دل على اكثر من واحد لكنه بحصره وهو اسماء العدد عشره دل على اكثر من واحد او لا دل على اكثر من واحد لكنه بحصره والعام لا يكون لا يكون بالناس هذا يدل على ماذا على اكثر من واحد ها لكنه بماذا بلا حصر غير معدود يعني النهايه غير معلومه غير معروفه ان حدد النهايه حينئذ يكون من من الخاص الى من العام فال10 والمئه وال1000 والمليون والمليار الى اخره هذه كلها تعتبر من من الخاص انتبه من واحد من غير ما حصر من غير ما حصر ما هذه زائده هنا هذه زائده لا لا مكان لها من واحد من غير دلاله على حصر يرى بالملاء للمجهول على قولهم تكمله غير الصيغه وهو تكمله للبيت اذا اراد بهذاك صاحب الاصل ورقات قال ما عم شيئين فصاعدا ما عم شيئين فصاعدا ما لفظ عم شمله تناول شيئين فصاعدا فاكثر لكن لابد ان يزاد عليه ماذا بلا حصر بلا بلا حصر هنا قال لفظ يعم يتناول اكثر من واحد لكن بلا حصر لاحترازا عن ماذا الاسماء العدد من قولهم يعني هذا المعنى ماخوذ من ماذا من قولهم عممتهم يعني شملتهم بما معي من العطاء يقول ماذا عم المطر الارض او القريه يعني شمل عام التاجر الناس بعطائه يعني شملهم وتناولهم بالعطاء اذا له معنى في اللغه اخذ منه هذا المعنى الاصلاحي لان الحكم يعم قد افلح المؤمنون افلح المؤمنون هنا عندنا حكم عندنا حكم وعندنا محكوم عليه ما هو المحكوم عليه المؤمنون لفظ عام لفظ عام طبق الحد لفظ يعم اكثر من واحد او كذلك اقل الجمع ثلاثه باكثر من غير ما حصر اذا لا حصر مؤمنون هذا لا حصر له هنا عندنا هذا محكوم عليه له افراد افلح هذا الحكم وهو اثبات الفلاح للمؤمنين اثبات الفلاح للمؤمنين هنا الفائده في كون الحكم قد رتب على اللفظ هذا التركيب كما يقول المناطقه انه في قوه مئات القضايا لماذا لان المؤمنون يدخل تحته زيد وخالد وعمر الى اخره فبدلا من ان يقال زيد مفلح عمرو مفلح لايمان بكر مفلح هذه قضايا مبتدا وخبر جاء بهذا التركيب وعلق على الوصف لانه هو المقصود عندما يقول زيد مفلح زيد من اهل الجنه ليس المقصود ذاته وانما المقصود ماذا لانه مؤمن لانه مسلم اسلامه بفضل الله تعالى ادخله الجنه اذا اذا ليس لذاته فاذا قيل المؤمنون قد افلح المؤمنون اذا لايمانهم هذا تعليل للحكم حينئذ يكون الحكم معللا الحاصل ان الحكم المعلق على اللفظ العام يتبع كل فرد فرد على جهه الخصوص واضح هذا الحكم المعلق على اللفظ العام يتبع جميع افراده فردا فردا على جهه الخصوص بمعنى ان كل واحد يصح ان يخبر عنه بالحكم فتقول زيد مفلح عمرو مفلح لايمان زيد المؤمن مفلح خالد المؤمن مفلح وهكذا ولذلك قال هناك مدلوله كليه ان حكم عليه بتركيب من من تكلمه هل ان يكون القبيل الكليات قال هنا من قولهم عممتهم بما مع اذا فيه تناول وفيه شمول في المعنى اللغوي وكذلك المعنى معنى الصلاح قال ولا تنحصر الفاظه في اربع لما قال وحده لفظ اذا هو لفظ اذا مرده الى ماذا الى اللسان العرب والذي يحكم بان هذا اللفظ عام او ان هذا اللفظ خاص هذا يعم او لا يعم هذا النقل وبالاستنباط العقلي النقل وباسم باطل عقلي بمعنى انه لابد من اجتماع الامرين فياتي اللفظ منقولا الناس نطقت به العرب هذا لابد منه ثم الفهم لتركيبه الناس من حيث المفرد ومن حيث الدلاله الجمعيه قال وتنحصر اللام هنا بمعنى الامر ولكن الجمله لخبر يعني وتنحصر وتنحصر الفاظه الفاظ العام في 40 لا يزيد عليها أو أنها أكثر من ذلك هي أكثر من ذلك لكن أراد الأربع هنا من باب التسهيل من باب الاختصار والضبط للمهتدي الأول الجمع, الجمع والفرد المعرفان باللامك الكافر والإنسان الجمع والفرد الجمع كل جمع مطلقا بمعنى أنه لا يختص بنوع من الأنواع كل ما دل على جماعة فقوله الجمع هنا المراد به الجمع اللغوي وليس المراد به الجمع للصلاحي فكل ما دل على جماعه حينئذ يكون داخلا فيه في هذا التركيب جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم <تصفيق> ها جمع التكسير آه. اسم الجمع اسم الجمع الجنسي الى اخره كل ما دل على جماعته يكون داخلا لكن بشرط دخول اد دخول ال الاستغراقيه عليه ولذلك قوله بالله الجمع والفرد المعرفان باللام عندنا الجمع قد ياتي نكره وقد ياتي معرفا باللام جاء رجال يفيد العموم لا انما يدل على ان ثلاثه قد قدموا وما زاد هذا محتمل وما زاد فهو محتمل حينئذ الجمع بلا ال نقول هذا لا يفيد العموم والجمع المعرف بالال يفيد يفيد العموم الجمع والفرد يعني الاسم الواحد المفرد الفرد الاسم الواحد المفرد المعرفان كل منهما الجمع والمفرد باللام <تصفيق> واطلق اللام هنا ولكن لابد من من التقييد المراد بها اللام الاستغراقيه اللام التي تفيد الاستغراق يعني الشمول هذا معنى ماذا معنى العموم العموم لابد فيه من شمول واذا كان كذلك فليس كل لام تفيد هذا المعنى فاذا كان كذلك عينك ان اللام الاستغراقيه ضابطها هي التي يصح حلول لفظ كل محلها ويصح الاستثناء من مدخولها وقوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ها ان الانسان لفي خسر الانسان واحد لفظ انسان واحد الانسان انسان هذا مفرد كذلك انسان مفرد يدل على واحده دخلت عليه ال هنا اذا ال هذه يحتمل يحتمل انها للعهد يحتمل انها للجنس يحتمل انها الصغراقيه اذا كان كذلك فلا بد من اختبارها وهنا جاء النص بالاختبار ملفوظا به وهو للاستثناء الا الذين امنوا الذين امنوا ممن صدق عليهم لفظ انسان اذا دل على ماذا على ان قوله الانسان المراد به كل انسان كل انسان فالال هنا بمعنى كل فاذا صح ان يحل لفظ كل محل ال فهي صغراقيه وكذلك يصح الاستثناء من مدخولها يعني من لفظ انسان فقوله الا الذين امنوا هنا نقول الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصلوا بالحق تواصلوا بالصبر هذا مستثنى من قوله انسان حين نقول هذا اللفظ يفيد العموم خلق الانسان من عجل خلق الانسان ضعيف نعني كل انسان كله كل انسان ولذلك جاء وصفه ب جاء وصفه بالجمع او الطفل الذين ها او الطفل الذين الذين هذا جمعه نعت للطفل والشرط في النعت والمنعوت ماذا التطابق تطابق هنا قلنا نعم تطابق من حيث المعنى فالال هنا للاستغراق كل طفل الذين فدل على ان أل هذه استغراقيه لوصف ب بالذين قال بالله كالكافر ها وقال كافر في النار يعني كله كافر يعني كله كافر في النار والانسان في قوله ان الانسان الذي الذي خسر ذكر اثنين وكل مبهم من الاسماء من ذا كمال الشرط من جزاء وكل مبهم مبهم لا يتبين معناه الا بغيره هذا معنى الابهام هذا معنى الابهام ويكون بماذا يكون في الشرط اسماء الشروط ويكون في اسماء الاستفهام ويكون كذلك في الموصولات يكون في الموصولات الاسميه لكن بشرط كلها ان تكون ماذا اسميه الشرط منه ماذا منه حرف ومنه اسم الحرف لا يدل على معنى اذا لا يمكن ان يدل على العموم اذا المراد به ماذا الاسماء الشرطيه واما الحروف فليس الداخلة معنا كذلك الاستفهام منه حرف كهل والهمزه ومنه ماذا ومنه اسماء والمراد من هنا معنا الاسماء اذا وكل مبهم لا يتبين معناه الا بغيره الابهام في الاسماء اسماء الشرط والاستفهام انها لا تدل على معين وفي الاسماء الموصوله افتقارها الى صله تبين وتعين المراده من الاسماء هذا قيد لانه اراد ماذا اراد الاحتراز عن حروف الشرط وهو ان واذما على قول اصاب انها اسم واذا حرف اصاب انها حرف وكذلك للاستفهام منه اسم ومنه حرف فقوله من الاسماء احترازا عن همزه الاستفهام وهل الاستفهاميه وكل مبهم من, من الاسماء لا من الحروف فليس داخلا معنا من ذاك يعني هذا مثال من ذاك المبهم الذي ذكره سابقا ما للشرط والجزاء للشرط من جزاء للشرط والجزاء نسختان والواو احسن والواو احسن فما الشرطيه تفيد ماذا تفيد العموم تفيد تفيد العموم وما الاستفهاميه تفيد العموم وما الموصوله تفيد العموم اذا ما كيفما اتت ما كيفما اتت موصوله او شرطيه او استفاميه فهي من صيغ العموم لانها مبهمه من ذاك ما شرطيه موصوله استفاميه حاله كونه مستعملا في افراد ما لا يعقل شرطا كان او موصولا أو استفهمان أو أو استفهمان لشرط والجزاء وما تفعلوا من خير يعلمه الله أي عمل تفعلوه أو لا أفادت العموم أو لا وما تفعلون من خير من خير بيان لما جار مجرور وقع بيانا لما اذا اي خير اي عمل من خير تعملوه يعلمه الله تعالى فيها عموم أو لا فيها عموم كذلك قوله وما عند الله خير للابرار يعني هو الذي عند الله اذا افادت افادت العموم ما الذي عندك هذه افادت العموم من حيث السؤال عن عن اي شيء كائن عن اي شيء كائن عندك ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ من كذلك من الاسماء المبهمه ايضا لفظ من مطلقا شرطيه او موصوله او استفاميه تفيد العموم تفيد العموم لفظ من في عاقل يعني استعماله في لسان العرب انما تكون فيه في في عاقل وبعضهم يعبر في ماذا في عالمين لانه قد استعمل في شان الباري جل وعلا ان الباري جل وعلا ولفظ ما في غيره في غير العاقل وما هنا اعاده مما سبق لكن لما قيد ما سبق بقول الشرط والجزاء قد يفهم ان ما اذا كانت موصوله او استفهاميه ليست من صيغ العموم فقال ولفظ ما في غيره اعاد ما هنا لاجل ادخال استفهاميه <تصفيق> واو الموصوله لانه نص فيما سبق على ماذا ما شرطيه بقي ما بنوعيها الاخرين وهما الاستفهاميه والموصوله ولذلك قال ولفظ ما في غيرهم ولفظ اي فيهما اي كذلك من صيغ العموم سواء كان شرطيه او ها او موصوله شرطيه او او موصوله هل تاتي استفاميه ها قل اي شيء اكبر شهاده جاءت أولا سفام أولا تأتي سفامية إذن تأتي سفامية ولفظ أي فيهما ضمير يعود إلى أي شيء في العاقل وغيره يعني أي تستعمل في العاقل أو شيء تقول في العالم أو في غيره فلا تختص بواحد منهما ولفظ أين وهذه تكون شرطية والسفامية موصولة هل تأتي أين موصولة لا لا تأتي موصولية أين شرطية وتأتي سفامية أين ما تكون يأتي بكم الله أي مكان تكونون فيه يأتي بكم الله أين ما تكون يدرككم الموت إذن فيه, فيه عموم ولفظ أين وهو للمكان العموم يكون فيه في المكان العموم قد يكون في الأشخاص وقد يكون العموم في الأزمان وقد يكون العموم فيه في الأماكن وقد يكون العموم في الأحوال ويختلف جهات لأعطاء جاءت العموم ولذا قال وهو للمكان يعني اين يفيد المكان يفيد المكان كذا مت الموضوع للزمان مت تاتي شرطيه وتاتي استفاميه انظر هذا الباب لا تفهمه الا اذا فهمت ماذا الموصولات والشرطيات الاخرى عندك هناك تردد هنا سيقع التردد العصر بقاء ما كان على ما كان ان كان اليقين هو المستصح وان كان الظن والشك هو المستصح اين اذا وقع عندك تردد هنا سيقعته اذا اين متى هل تاتي سفاميه ها متى تسافر سفاميه متى تسافر في عموم متى تسافر ما وجه العموم هنا سؤال على اي وقت اليوم غدا صباحا ظهرا في عموم تناول شيئين فاكثر متى تسافر في عموم اي وقت تسافر في اي وقت والوقت هنا يصدق على ماذا؟ على متعدد بعد ساعه غدا بعد غد الى اخره، هلذا في عموم اين تسكن؟ ها هذا في عموم، ما وجه العموم؟ كل مكان يصدق جوابا للسؤال. اولا لانه باعتبار السائل لا باعتبار علم المت... المجيب انما باعتبار السائل فيسال يقول اي اين تسكن؟ اذا في نفسه ماذا؟ ان ثم اماكن متعدده. يمكن الجواب بها هذا او او ذات تذامه الموضوع للزمان اذا مت الزمانيه واينا المكانيه تدل على على العموم ولفظ لا في النكرات لفظ لا في النكرات يعني النكر في سياق النفي هذا الذي عناه النكر في سياق النفي تعم لا اله الا الله لا اله النفي هنا عام او لا إله. اله نكره في سياق النفي فيعم بذلك لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب لا صلاه ها يعم او لا يعم يعم يعم ماذا كل صلاه فرضا او نفلا ها فرضا عينيا او فرضا كفائيا كذلك يعم لا صلاه اذا نقول نكره في سياق في سياق النفي ولفظ لا النافيه حاله كون داخله على النكرات ومنه لا إله إلا الله لا أحد أغير من الله ما لكم من إله غيره ولم تكن له صاحبة إلى آخرين ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما هذا تكرار مع ما مر ثم ما يعني لفظ ما في لفظ من أتى بها مستفهما يعني السفامية ماذا أجبتم المرسلين ثم قال رحمه الله تعالى إذن هذه الأبيات ذكر في أربعة أنواع من صياغ العموم وانت لن تضبطها من هذا المحل وانما تعرف ان العموم ما تناول شيئين فصاعدا وهو وصف للالفاظ وهو له صيغ هذه الصيغ منقوله عن العرب ليست اجتهاديه وانما العقل يستنبط بحسب ثم التوسع في هذا ياتي في في المطولات ثم ختم بمساله وهي هل العموم يكون وصفا للافعال او لا هل افعال النبي صلى الله عليه وسلم على جهه الخصوص تعم او لا الجواب لا ان الوصف بالعموم انما يكون في ماذا في الاقوال فحسب واما الافعال فلا تعم الا اذا حكاها الراوي بصيغه تدل على التعليم الا اذا حكاها الراوي بصيغه تدل على, على التعليم قال رحمه الله تعالى ثم العموم ابطل الدعواه في الفعل مراد به المعنى المصدر للفعل الاصطلاحي بل وما جرى مجراه يعني ما جرى مجرى الفعل كالقضايا المعينه لانها ماذا لانها تحتمل الخصوصيه قضى الله صلى الله عليه وسلم بالشفاعه للجار لا يعم كل جار يعني يحتمل ماذا يحتمل خصوصيه وهو قضايا معينه كذلك قول صلى الله عليه وسلم او قول الراوي سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سها فسجد تعبير هنا المراد به الشاهد سها هل يعم كل سهو ام سهو خاص لا يعم وانما هو سهو خاص على حسب ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اما كونه فسجد هذه مساله اخرى لانه جاء الصحابي هنا بماذا جاء بالتعليل دل على ان السجود سببه السهو اذا السجود يشرع عند السهو او بسبب السهو لكن هل هو هل هو كل سهو فيعم الجواب لا لان السهو فعل والفعل لعموم له ثم العموم أوطلت دعواه يعني من قال بذلك من أهل العلم كذلك جمع فيه في السفر سفر فعل من أفعاله يعني ذلك نقول لا يعم كل سفر كذلك صلى في الكعبة هذا فعل لا يعم كل صلاة ولم يختص بالنافل فقط ولا نقول هذا يعم الفريضة في الفعل بل وما جرى مجراه نقف والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين معنا مجموعه من الاسئله وبعض الاقتراحات اقترح بعض الاخوه تنفيذ الدرس بعد العشاء اظن انه يمدد يعني يحتاج الى امتداد امتداد اخر بعض الاخوه ايضا يسال عن السفر في ظل الشيخ اذا حصل الفيزا هل يتاح له مكان الاقامه ونحو هذا الذي علمته من الشيخ حفظه الله ان هذا غير متاسر الان لكن من اراد الذهاب يعني يدبر الان هذا القيد يشغاله غير متيسر متيسر الان معناه سيتيسر ان شاء الله ان شاء الله <تصفيق> نسال الله عز وجل يعني من باب التفاؤل حسن هو نحن نرغب في هذا طلاب يسالون ان ياتوا مكه وكذا يلازم الدروس نحن نرغب في هذا لكن ليس كل ما يرغب فيه ينفذ نعم اي نعم ايضا سؤال اخر عن حفظ المراقي ام الكوكب الساطع يكون اولى هذا فيه نظر باعتبار الطالب نفسه هل يقوى على حفظ الكوكب ام لا الكوكب يزيد على المراقي بنحو 400 بيت زياده 84 ان كان يقوى ويجد همه فالكوكب لا يعدل عنه البتة ان كان لا يستطيع يعلم من نفسه والمراقي في بعض الالفاظ في غالبها يعني ميسره بالنسبه للكوكب يعني ايسر فإن كان يخشى من نفسه هو القاعدة الاولى لابد ان يحفظ هذا او ذاك لكن هذا اكمل من الثاني الكوكب الساطع اكمل من من مراك السعود من وجد همه ووقت وذكاء وحظا فلا يعدل عن الكوكب شيئا البتة ان كان لا يستطيع حينئذ ينزل درجة الى براك السعود وهو اولى بارك الله فيك اخ بيقول يعني انا كبر سني سنه 30 سنه مش عارف كبر ازاي يعني على طلب العلم بعد 30 سنه يعني هل كبر سنك والنظم يقول وليس للعلم اوان في الطلب وابن زياد بعد 70 طلب عاش ل 120 تقريبا صحيح اخ ايضا يذكر الاخوه بالصيام يوم الخميس في الغد القريب ان شاء الله سبحانه وتعالى ما هي الغايه من دراسه العلوم الشرعيه العمل ثم العمل ثم العلم العمل كانها نصيحه ايضا والدراسة وسيلة والعمل غاية لمعرفة مراد الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث قارئ القرآن المؤمن القارئ القرآن المنافق قارئ القرآن الحديث المعروف فيريد تذكير من فضيلة الشيخ بهذا الأمر قال سأل وأجاب كفى إن شاء الله تعالى <تصفيق> كيف يتبحر طالب العلم في الألفاظ اللغوية في المدرسة اذا نقول طالب العلم اذا اذا اذا كان القران من محفوظاته هذا عنده خزينه قد لا يعرف قدرها لكن الذي يجعلهم يسالون عن القاموس والمعلقات الاخرى لانه ما يشتغلون بما في صدورهم والا الاصل انه ياخذ القران من اوله الى اخره فيجعل كما قلت سابقا تطبيق النحو والصرف والبلاغه واستنباط القواعد خذ من اول البقره والفاتحه وامشي على ذلك تمرس خذ مع كتاب او كتابين من التفاسير التي تعتني بهذا حينئذ تجد نفسك قد ضبطت العلوم وقد استفدت ثم تكونت عندك ملكه من حيث الوقوف مع الالفاظ لان الشيء اذا وقف معه برز واذا برز صار مستحضرا في الذهن لكن تكن عنده تراكيب وعنده الفاظ لانه لم يقف معها حينئذ كانه لا لا يستحضرها اذا جاء حكم شرعي في حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإجماع من العلماء على العمل بهذا الحكم فهل يتبعوا الإجماع مع عدم صحة الحديث وهذا الأصل كان بعضهم جعل الإجماع مصححا للحديث لكن صواب لا لا يعتبروا من صححات الحديث الضعيف والإجماع هو الذي يعتبر حجته والله مجموعة يعني أوراقنا الإخوة فيها طلب من الشيخ أن يذكر بعض شيء من سيرته في طلب العلم او أنه. الذي يريد فليرجع الى سير اعلام النبلاء <تصفيق> لن يجدت س... <تصفيق> يقر ما شاء هناك والله تكررت كثيرا فلهذاك انا عرضتها على فضيلتك التكرار لا يستلزم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الاجابه قال بعضهم ان الوضوء لا يمثل له القاعده لا يمسل به قاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لان الوضوء مأمور به بأمر مستقل طيب قلنا دليله امران نعم دليله امران النص وهذه القاعده هذه جهه ناحيه لو قيل مثلا شراء الستره ستره واجبه في الصلاه ستر العوره شراءها الشراء الاصل فيه ماذا لباحه بيع وشراء هذا اذا ما يتم الواجب الا به فهو واجبا ما الفرق بين كراهه التحريم وكراهه التنزيه واطلاق الكراهه اطلاق الكراهه هذا السؤال على كل كراهه التحريم مرادفها التحريم وكراهه التنزيه مرادفها ما يقابل التحريم <تصفيق> واضحه زين لكن لكن هذه على ما ذكرناه سابقا التقسيم الكراهه بانه ما يقابل التحريم لا ينزل على الكتاب والسنه كذلك فيطلق الكراهه في القران بمعنى التحريم لكن هذا بينناه في ما سبق واحتاج الى اعاده جميع ما يذكر هنا لا ينزل مباشره على القران والسنه لا بد من التريث والتاني لكن المعاني لا بد ان تكون مدلوله بالكتاب والسنه ما اثيب فاعله ويثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا معنى الواجب هذه يدل عليه الكتاب والسنه لكن نسميه واجبا وكلما وجد لفظ الواجب نحمل عليه الجواب لا جزاك الله فرغت نفسي ثلاثه اشهر لدراسه الاجروميه ونصف قطر الندى ولم اجد ثمره فلم احصل شيئا فهل اترك دراسه اللغه الى فن اخر استطيع ان اتقنه فذا لعله طريقه خاطئه هل الطريقه خاطئه فبين الطريقه اجيبك ان شاء الله ما معنى الحد تخص من التعريف لان التعريف معرف على ثلاثه اقسام حد رسمي لفظي وعلم نعم ها معرف على ثلاثه اقسام حد فهو قسم من اقسام المعرف المعرف عام وانقسم الى ثلاثه اقسام الحد والرسم الى اخره مجموعه اسئله ايضا وردت في تفصيلات في بعض المساله كرهفده الشيخ من خلال النظم ويعني هذه التفصيلات ليس هذا محلها يعني موجوده في الشرح المطول للموقع 43 درس نعم <تصفيق> نكتفي بهذا القدر ان شاء الله